كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرون فلا يستطيعون توصيه فلا يستطيعون توصيه ولا ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون في شغل فاكهون هم وازواجهم هم وأزواجهم في وأزواجهم في ظلال هم وأزواجههم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا سلام قولا للرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تكونوا تعقلون هَذِهِ جَهَنَّمَ هذه جهنم كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم يصلوها اليوم بما كنتم تك. على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط, فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أَفَلَا يعقلون شعر وما يابضيله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا, حيا ويحق القول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 سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجلال والإكرام سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانه من إله سبحانه من إله ما أكرمه سبحانه عز فارتفع وذل كل شيء له وقضع سبحان من دبر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من اجر الماء فانبعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا شريك له ولا اله معه سبحانك انت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور لك الاسماء الحسنى سبحانك عما يقول الظالمون علوا تعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إلهنا أنت القوي ونحن الضعفاء أنت العزيز ونحن الأذلاء أنت الغني ونحن الفقراء إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وهذا شهرنا شارف على الرحيل فان كتبتنا من المقبولين فنحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله وإن لم تقبلنا فنتوسل يا ربنا إليك بأحب الأسماء إليك ان تجعلنا في هذه الليلة المباركة الشريفة من المقبولين اللهم اقبلنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اقبلنا في هذه الليلة أجمعين إن طرحنا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طرتنا فلا حول ولا قوة إلا بك ما لنا اله غيرك فنرجوه ما لنا رب سواك فندعوه من نقصد وانت المقصود ومن نطلب وانت صاحب الكرم والجود ومن الذي ندعوه وانت الرب المعبود ربنا ربنا اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا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 اللهم يا ربنا ويا سيدنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ربنا ويا سيدنا اللهم يا ربنا لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد اعتقت رقابنا الا وقد اعتقت رقابنا وغفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرجت همومنا ونفّست كروبنا وشفيت مرضانا وشفيت مرضانا وعافيت مبتلنا ورحمت ميتنا يا ذا الجلال والكرم اللهم انزل علينا من رحماتك وخيراتك وبركاتك اللهم انزل علينا رحمه من رحماتك ترحم بها صغيرنا وكبيرنا اللهم انزل علينا رحمه من رحماتك تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم أغننا عمن عن أغنيته عنا اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك وجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم يا ربنا وقف السؤال ببابك من المهموم والمكروب والمديون اللهم لا تخرجنا إلا وقد اعطيت كل واحد منا سؤله ومراده يا كريم يا كريم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم وارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم واغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياءً وأمواتًا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فانثر على قبره من شافي برحماتك واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره, تدبيره دمارا عليه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكفنا شر الاشرار اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار واجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والاكرام اللهم من يحفظون امننا وديننا فاحفظهم من يحرسون امننا وديننا فاحرسهم واخلف عليهم خيرا يا الله واخلف عليهم خيرا يا الله اللهم انا نعوذ برضاك من سقطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد